وَلَقَدْ خَلَقُنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسُّ بِهِ نَفْسٌ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْمَرْ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَاعِدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ وَقِيبٌ نَّظِيرٌ وَجَاءَ ثُمَّ كَرَّتُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ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 لَنقَضِ قُنْتَ فِي رَفْلَتِمِنَ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ ٱلطَّقَأَ كَفَبَ ٱلصَّرُكَ لِيَوْمِ حَدِيدٍ وَأَنقَلَ قَرِينُهُ عَذَابَ لَدُنْيَا عَقِيدِ الْقِيَام فِي جَهَنَّمَ مَنْ كُلَّ كَفَّارِنَا عَنِي معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطُوَيْتُهُ وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ قَالَ لَا تَتَصِيمُ لَدَيَّ وَقَدْ قَدِمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِ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 هَذَا مَا تُعَدُّونَ لِكُلِّ أُبٍّ حَفِيفُ مَن خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِاللَّيْلِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ نِيبُ <مترجم> <تصفيق> وَدْخُلُوها <تصفيق> بِسَلَامٍ ذَالِكَ يَوْمُ الخُلُودِ لَهُم ما يَشَاءُ